العلامة تعني ألف سرعة محددة بسبعين كيلومتر في الساعة ب مسافة فاصلة لا تقل عن سبعين مترا جيم ممنوع المجاوزة أعيد هذه العلامة تعني ألف سرعة محددة بسبعين كيلومتر في الساعة ب